BOOK 2 Šta tadi et? Sab'uun Sab'uun Tadeširuš nitička Ja hubu še'an Hibu še'an Ateširu nito pini duhan? Ateu hibu an tudachin أتحب أن تدخن؟ أتشعوني تكرتيني؟ أتحب أن ترقص؟ أتحب أن ترقص؟ أتشعوني تديني الشرطيتي؟ أتحب أن تقوم بنزه؟ أتحب أن تقوم بنزه؟ دشروي تبدوهن اريد ان ادخن اريد ان ادخن ااتشرن سيجاره اتريد, سجارة؟ أتريد سجارة؟ يريد ولاعه يريد ولاعه ادشروي تبيتيشكا أريد أن أشر شيئا أريد أن أشر شيئ ديتها ت أريد أن آكل شيئ أريد أن آكل شيئ دشرت شك أريد أن, أن أستريحة قليلا أريد. ان استريح قليلا أريد أن بير ديشكا اريد ان اسالك شيئا أريد أن اسالك أريد أن في شيء اريد ان استسمحك FI SHAYħ DČE SHOĨE TIJUFTAJ PURDIKU URIDU AN ADŢŢUKA ALA SHAYħ URIDU AN ADŢŢUKA ALA SHAYħ ČVAĨE SHOĨE NIJU LUTAM MĀZA TŏWDU MIN FADLKA MĀZA TŏWDU MIN FADLKA AČE SHOĨE NIJU KAFħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ اتريد قهوه؟ اتريد قهوة؟ تفضل الشاي. ام تفضل الشاي. الشاي؟ دشريم نذهب الى المنزل. نود ان نذهب إلى المنزل. أتشون نيو تاكسي؟ أتريدون سيارة أجرة؟ أتريدون سيارة أجرة؟ أتتشروين تتلفونين هل تريدون أن تقوموا باتصال؟ أتريداني الاتصال هاتفيا؟ Për të pare libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.def.